الرافع بن عبد الله قال قال لي هشام بن يحيى الكناني لا احدثنك حديثا رايته بعيني وشهدته بنفسي قلت حدثني يا ابل وليد قال غزونا ارض الروم سنه 38 وكنا رفقه من اهل البصره واهل الجزيره وكنا نتناوب الخدمه والحراسه واعداد الطعام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 قد حصرنا حصنا من حصون الرف فاستصعب علينا فرأيت من سعيد في تلك الليله من الجلد والصبر على العباده ما جعلني احتقر نفسي انه فضل الله ياتيه من يشاء فلما اصبح الصباح ولم ينم قلت له خفف على نفسك فلنفسك عليك حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون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 واقمت في موضعي احرث رحالهم واصلح طعامهم فبينما انا كذلك ان سمعت كلاما ياتي من ناحيه الخيمه فعجبت فليس هناك الا سعيد النائم ظننت ان احدا قد جاءه ولم ارى فذهبت الى جانب الخيمه فلم ارى احدا وسعيد على حاله نائما الا انه كان يتكلم في نومه ويضحك اصغيت اليه وحفظت كلامه ثم مد يده وهو نائم كانه ياخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك ثم قال فالليله اذا ثم وثب من نومه واستيقظ وهو يرتعد خائفا فاحتضنته الى صدري حتى سكن وهدئ وجعل يهلل ويكبر احمد الله فقلت ما شانك فقد رايت منك عجبا وسمعت منك عجبا فحدثني بما رأيت قال اعتني من ذلك فذكرته حق الصحبه وقلت لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني عما رأى في منامه قال جاءني رجلا لم ار قط مثل صورتهما كمالا وحسنا فقال ابشر يا سعيد ابشر يا سعيد فقد غفر ذنبك وشكر سعيك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 انك راجع الى الدنيا قلت لا اريد الرجوع قلت لا اريد الرجوع فقالت لا بد من ذلك وستقيم هناك يعني في الدنيا ثلاثا ثم تفطر عندنا ان شاء الله تعالى فقلت بل الليله قالت انه كان امرا مقضيا ثم قامت من مجلسها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 لو تعلمون خبره لو تعلمون خبره لا ضحكت قليلا ولا بكيت كثيرا قال فافطر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما فلما اصبح صنع كصنيعه بالامس وفي اخر النهار عاده هو واصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالامس حتى اذا كان اليوم الثالث انطلقت معهم وقلت لا بد ان اشهد امرهم وارى ما يكون فلم يزل يقاتل ويكبد الاعداء الخسائق وينكل فيهم ويصنع الاعاجيب وهو يبحث عن القتل والموت ما ضامنه وانا اراه واراه بعيني ولا استطيع الدنو منه حتى اذا نزلت الشمس للغروب وهو انشط ما كان فاذا برجل من اعلى الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريع وانا انظر اليك فصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياته وجاءوا به يحملونه فلما رايته قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليله قلت له هنيئ لك ما تفطر عليه الليله يا ليتني كنت معك فافوز فوزا عظيما فاض شفته السفلى واومأ الي ببصره وهو يضحك وقال اكتم امري وقال اكتم امري والملتقى الجنه ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيره ثم فاضت روحه وايه الله اتمادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات حَسِبَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَدْ قُتِلُوا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ <تصفيق> ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين هذه الجنة